بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إِن شَاءَ أَنْ نُنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فقد كذبوا فَسَيَأْتِيهِمْ أنباء ما كانوا به يستهزئون أَوَلَمْ يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلٌ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال لو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم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 And he said to the people, Are you together? So we follow the sea, if they were the winners. So when the sea came, قال نعم وانكم اذا لمن المقربين قال لهم موسى القوا ما أنتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا, وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون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 إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائذون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جناتهم وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدَعُونَ أَوْ يَنْفَرُونَ 124. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون كَذَلِكَ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون 126. أنتم وآباءكم الأقدمون.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 اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثه جنة النعيم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 وَجُنُودُ إبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِيْكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجَرِّمُونَ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 قَوْمِي كَذَّبُوا فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنجَيْنَا هُوَ وَمَن فِي الْفُلْكِ المشحون. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عادم المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين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 إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا امنين في جنات وعيون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 إنما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بصورٍ فيأخذهم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لا يتو وما كان أكثرهم مؤمنين وإن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 وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الَّتِي تُحِيطُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ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 بلسان عربي مبين وَإِنَّهُ لفي زبر الأولين أَوَلَمْ يكن لهم آيَةٌ أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يرووا العذاب الالم فياتيهم بغته وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن منظورون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سبين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من رِيَةَ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكر وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيام قلبياً قلبو